أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم In the name of Allah, the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 فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّهُ رَادُّهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ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 واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا اربطنا على قلبها لتكون من المؤمنين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 فقالت هل ادلكم على اهل بيتي يكفلونه لكم وهم له ناصحون فرددناه الى ام مه كي تقرعينها ولا تحزن ولتعلم أن وعد الله حق أَنَّ وعد الله حق ولكن أكثرهم لا يعلمون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 فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه، مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ قَالَ هَذَا مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ عَدُوٌّ مُضِلٌّ.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 فَلَمَّا أَن أَرَادَ أَن يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوٌّ لهما قَالَ يَا مُوسَىٰ قَالَ يَا موسى أَتُرِيدُ أَن تَقْتُلَنِي كَمَا قَتَلْتَ نَفْسًا بِالْأَمْسِ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 قال يا موسى Moses, الملأ is بك ليقتلوك who will لك من الناصحين فخرج منها kill يترقب. قَالَ رَبِّ نَجِّنِي مِنَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ وَلَمَّا تَوَجَّهَتِ الْقَائِمَةُ قَامَتْ يَا نَقَالا عَسَى رَبِّي أَن يَهْدِيَنِي ولم ما ورد ما أمديا وجد عليه أمّة من الناس يسكن ووجد من دونه مُمرأتين تذودان قال ما خطبكما قال He said, we can't wait until the prayer will فَتَقَالَهُمَا ثُمَّ تَوَلَّى إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنِّي لِمَا أَنزَلْتَ إِلَيَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيرٌ فَجَاءَتْ إِحْدَاهُمَا تَمْشِي عَلَى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 قالت إحداهما يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين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 لعلي لي آتيكم منها بخبر، لعل لي بِخَبَرٍ أو جذوت من النار لعلكم فلما أتاها نودي من شاطئ الواد الأيمن في البقعة المباركة من الشجرة أي يا موسى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 <متصفيق> أيا موسى إني أنا الله رب العالمين وأن ألق عصاك فَلَمَّا رَأَهَا تَهْتَزُكَ أَنَّهَا جَانُ وَلَمْ يُعْقِبْ يَا مُوسَى أَقُبِّ الْوَلَدْ خَفِّ إِنَّكَ مِنَ الْآمِينِينَ أسلك يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء واضم إليك جناحك من الرهب فذانك برهانان من ربك إلى فرعون وملئه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 وَأَخِي هَارُونُ وَأَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَأَرْسِلْهُ مَعِي يرد أَن يصدقني فَأَرْسِلْهُ مَعِي يَرِدْ أن يصدقني إِنِّي أَخَافُ أَن قال سنشد عضدك بأخيك ونجعل لكما سلطانا فلا يصلون اليكما باياتنا فلا يصلون اليكما باياتنا انتما ومن اتبعكما الغالبون فَلَمَّا جَاءَهُم مُّوسَىٰ بِآيَاتِنَا قَالُوا قَالُوا مَا هَٰذَا إِلَّا سِحْرٌ مُّفْتَرًى وَمَا سَمِعْنَا بِهَٰذَا فِي آبائنا الأولين وقال موسى ربي اعلم بمن جاء بالهدى من عنده ومن تكون له عاقبه الدار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 طيني فجعل لي صرحا لعل لي أطلع إلى إله موسى لعل لي أطلع إلى إله موسى وإنني لا أظنه من الكاذبين. وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فَأَخَذْنَاهُ وَجُنُودَهُ فَنَبَذْنَاهُمْ فِي الْيَمِّ فانظر كيف كان عاقبة الظالمين وجعلناهم أئمة يدعون إلى النار ويوم القيامة لا ينصرون وَأَتْبَعْنَاهُمْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا لَعْنَةً وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ هُمْ مِنَ الْمَقْبُوحِينَ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 صِوَاهُ هُدًى وَرَحْمَةً لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ الْغَرْبِ إِذْ قَضَيْنَا إِلَى مُوسَى الْأَمْرَ وَمَا كُنْتَ مِنَ الشَّاهِدِينَ ولكننا انشأنا قرونًا فتطاول عليهم العمر وما كنتم تساوية وَمَا كُنْتَ ثَاوِيًا فِي أَهْلِ مَدِيَنَةَ تَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِنَا وَلَكِنَّا كُنَّا مُرْسِلِينَ وَمَا كُنْتَ بِجَانِبِ إذ نادينا ولكن رحمة من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يتذكرون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 فَيَقُولُوا رَبَّنَا لَوْلَا أَرْسَلْتَ إِلَيْنَا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آيَاتِكَ وَنَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَلَمَّا جَاءَهُمُ الْحَقِّ ق من عندنا قالوا قالوا لولا أتي مث لما موسى أو لم يكفروا بما أتي موسى من قبل. قالوا سحران تظاهرا وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا منهما أت تبعه إن كنتم صادقين، فإن لم يستجبوا لك، فعلم أنما يتبرون أهوائهم، ومن أضل من واتبع هواه بغير هدى من الله إن الله لا يهدي القوم الظالمين ولقد وصلنا لهم القول لعلهم يتذكرون كرون الذين آتيناهم الكتاب من قبله هم به يؤمنون وإذا يُتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من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 وقالوا إن نتبع الهدى معك نتخطف من أرضنا أولم نمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء رزقا من لدنا ولكن أكثرهم لا يعلمون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 افَمَن وَعَدناهُ وَعْدًا حَسَنًا فَهُوَ لَاقِيهِ كَمَن مَتَاعَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ هُوَ الْقِيَامَةِ مِنَ الْمُحْضَرِينَ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 فهم لا يتساءلون فأما من تاب وَآمَنَ وعمل صالحا فعسى أن يكون من المفلحين فربك يخلق ما يشاء ويختار ما كان لهم الخيره سبحان الله وتعالى عما يشركون وَرَبُكَ يَعْلَمُ مَا تُكِنُ صُدُورُهُمْ وَمَا يُعْلِنُونَ وَهُوَ اللَّهُ لَا إلَهِ إلَّهُ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ وَلَهُ الْحُكْمُ وَإلَيْهِ تُرْجَعُونَ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم الليل سرماً إلى يوم القيامة من إله غير الله من إله غير أتيكم بضياء إن أفلا تسمعون؟ قل أرأيتم إن جعل الله عليكم أنها رسمدا إلى يوم القيامة من إله غير من إله غير الله يأتيكم بليل تسكنون فيه أفلا تبصرون ومن رحمته جعل لكم الليل والنسب لها ر لتسكنوا فيه ولتبتوا من فضله ولعلكم تشكرون ويوم يناديهم فيقول أين شركاأي الذين كنتم تزعمون وَأَنَّا مِنَّا كُلٌّ شَهِيدٌ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَقُلْنَا هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ تَرون ان قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم واتيناه من الكنوز ما ان مفاتحه لتنوب بالعصبة اولي القوه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 ولا يسالون عن ذنوبهم المجرمون فخرج على قومه في زينته قال الذين يريدون الحياه الدنيا يا ليت لنا مثل ما اوتي القارون إنه لذو حظ عظيم وقال الذين أوتوا العلم ويلكم ثواب الله خير لمن آمن وعمل صالحا ولا يلقاها إِلَّا الصَّابِرُونَ فَقَسَفْنَا بِهِ وَبِدَارِهِ الْأَرْضَ فَمَا كَانَ لَهُ مِنْ فِئَةٍ يَنصُرُونَهُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَا كَانَ مِنَ الْمُنْتَصِرِينَ واصْبَحَ الَّذِينَ تَمَنَّوْهُ مَا بِالأَمْسِ يَقُولُونَ وَيْكَأَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَوْلَا أَمَّا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 والعاقبة للمتقين من جاء بالحسنة فله خير منها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 ورببي اعلم من جا ا بالهدى ومن هو في ضلال مبين وَمَا كُنْتَ تَرْجُو أَن يُلْقَى إِلَيْكَ الْكِتَابُ إِلَّا رَحْمَةً مِّن رَبِّكَ فَلَا تَكُونَنَّ ظَهِيرًا لِلْكَافِرِينَ ولا يصدنك عن آيات الله بعد إذ أنزلت إليك